الجمال في سم الخياطة وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهد و منها فوقهم غواش وكذلك نجز الضالين والذين آمنوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم صدورهم من غل يا تجري من تحتهم الأمها وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى نَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى نَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْهَدَا قد جاء الرسل ربنا بنحق ونودوا الكم الجنة ورثتمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذنها بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل سيماهم ونادوا أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ين قلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وصلناه على عِلْمِهُ دوَوَ رحمةٍ دوَوَ رحمةً اللَّذِي مِنْي يُمْلُونَ هَلْ يَعْذُرُونَ إلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَذَا جَاءَ أَرْسَلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفِعٍ أَفَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ ضَيْرًا الَّذِي فِيهِ نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قَدْ خسروا وظل عنهم ما كانوا يقترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار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 سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فهزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نبات كذلك نصرف الآيات، كذلك نصرف الآيات لِقَوْمٍ.